أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صاد والقرآن ذي الذك والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزته وشقاق في عزته وشقاق كم أهلكنا من قر لهم من قرن فما دو ولا ت مناص كم أهلكنا من قبلهم من قرن فما دو ولا ت مناص كم أهلكنا من قبلهم من قرن فما دو ولا ت مناص كم اهلك ما من قبلهم من قرن فما دولا تحين منص وعجب أن جاءهم منذر منهم ان جاءهم منذر منهم وعجب ان جاءهم منذر منهم جاءهمون بهم منهم جئهم منذر منهم وعجبوا ان وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة تأله وواحدة أجعل الآلهة تأله وواحدة أجعل الآلهة أجعل الآلهة تأله وواحدة أجعل الله ت alone واحد إله واحد إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملاء منهم ألمشوا واصبروا على آلهتهم على آلهتكم على آلهتكم وطلق الملاء منهم ألمشوا واصبروا على آلهتكم وطلق الملاء منهم ألمشوا واصبروا على آلهتكم وطلق الملاء منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم آلهتكم آلهتكم إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد لشيء يراد لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة في الملة الآخرة في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة آخرة إن هذا الاختلاق أهنزل عليه الذكر من بيننا أهنزل آه عليه الذكر من بيننا أهنزل آه عليه الذكر من بيننا أهنزل آه عليه الذكر من بيننا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِن ذِكْرِي، بَلْ هُمُ فِي شَكٍّ مِن ذِكْرِي، بَلْ لَمَّا يَدُوْقُ عَذَابٌ عَذَابٌ، أَمْ عِنْدَهُمْ فَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ.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 أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما والأرض وما بينهما أملهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليأتقوا في الأسباب في الأسباب في الأسباب جندماه للك مهزوم من الأحزاب من الأحزاب من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعد وفدعون ذل أوتاد ذل أوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعد وفدعون ذل أوتاد ذل أوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه الأيكه الأيكه, الأيكه وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه الأيكه أولئك الأحزاب ألا إك لحزاب أن إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب فحق عقابي إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 واحدة ما لها من فواق هؤلاء إلّا صيحة واحدة ما لها من فواق وما يُظهر هؤلاء إلّا وما يُظهر هؤلاء صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينذر هؤلاء إلا هاولاء لا صيحة واحدة ما لها من وما ينذر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق وما ينذر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق, من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق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 ذل أيد إنّه أواب إنّه أواب إنّه أواب إنّ سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشق والإشراق والإشراق والإشراق, والإشراق والطير محشوره محشوره والطير محشوره كل له اواب كل له اواب كل له اواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وفصل الخطاب وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ الْمِحْرَابِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ وهل أتيك نبأ الخصم إذ تسور المحراب؟ وهل تك نبأ الخصم إذ سور المحراب؟ وهل تك نبأ الخصم إذ سور المحراب؟ وهل أتيك نبأ الخصم إذ تسور المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم. إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَوْا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ خَصْمَانِ بَغَوْا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ قصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفط واهدنا إلى سواء الصراط السراط واهدنا إلى سواء الصراط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفل ليها وعزني في الخطاب له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفر ليها وعزني في القطاب إن هذا أحي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفر ليها لي وعزني في القطاب ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة, ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب له تسعة تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقل ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقل ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وَإِنَّكَ لَفِي رَمْلٍ مِنَ الْخَلَطَاءِ يَلْبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إلَّا الَّذينَ آمَنوا إلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَرِيرٌ مَا هُمْ وَظَن ما داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخرّاك راكعا واناب وهناب وخرّاك ع واناب وهناب فاستغفر ربه وخرّاك راكعا واناب وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَضَعَ رَاكِعًا وَآثَمَ فغَفَرَ مَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مآبٍ وَحُسْنُ مآبٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مآبٍ مآب, مآب وإن له عندنا لزلفة وحسن مهاب مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا داود إن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 بما رسو يوم الحساب وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطل وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطل وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطل ذلك وأن الذين كفروا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 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِكَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَكَ الْفُجَّارَ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِكَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَكَ الْفُجَّارَ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِكَ الْمُفْسِدِينَ فِي لَوْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَكَ الْفُجَّارَ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدْبَرُ آيَاتِهِ لِيَدْبَرُ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أولو الْأَلْبَابُ ليتدبروا آياته وليتذكر أول الألباب ليتدبروا آياته وليتذكر أول الألباب لتذبوا آياته وليتذكر أول الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أول الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولونا الباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولونا الباب أولو الباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أبواب إنه أبواب إنه أبواب إذُهِرَضَ عليه بالعشي الصفنات الجياد إذُهِرَضَ عليه بالعشي الصفنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي علي فتفق مسحا بالسوق والاغداق والعماق والعماق بالسوق والأعماق بالسوق والأعماق ولقد فتن الناس ليمان والقينا على كُبْسيه جسدا ثم آباب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 إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاءا حيث أصاب، رخاءا حيث أصاب، فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاءا حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. والشياطين كلبنائ وغواص كلبنائ وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد في الأصفاد في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد وا قادين مقرنين في نصفاد هذا عطاء لا فمن او امسك بغير حساب هذا عطاؤنا فمننا وامسك بغير حساب فمن او امسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَأَابِ وَحُسْنَ مَأَابِ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَأَابِ مَأَابِ مَأَابِ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَهَابِ ما آب وذكر عبدنا أيوب إذ ما دا ربّه أنّ مسّني الشيطان بنصبه وعذاب بنصبه وعذاب بنصبه وعذاب وذكر عبدنا أيوب إذ ما دا ربّه أنّ الشيطان بنصبه وعذاب إذ ناد ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إذ ناد ربه أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ إِذْ نَادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُدْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَالِدٌ وَشَرَابٍ مُعْتَصَمٌ بِالْدُّوَشَادِ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَانٌ لِّأُولِ الْأَلْبَابِ وَذِكْرَانٌ لِّأُولِ الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَانٌ لِّأُولِ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لَهُ اهلهم ومثلهم معهم رحمة مما وذكرى وذكرى لأولي الباب رحمه منا وذكرى لأولي الباب لأولي الباب وخذ بيدك ضغفا تضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا صابرا إن وجدناه صابرا نعمة العبد إنه أواب إنه أواب إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب للأيدي والأبصار والابصيد واذكر عبادنا اברהيم واسحاق ويعقوب اولي اليدي والابصار والابصيد عبادنا اברהيم واسحاق ويعقوب اولي اليدي ولابصار قول وال ابصر ا ل ايدي والابصار واذكر عبدنا ابراهيم و اسحاق ويعقوب ا ل ايدي والابصار ان اخلصناهم بخالصه ذكر ردا بخالصه ذكر جديد ادى ذكر جديد إننا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار بخالصة ذكر الداع إننا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار بخالصة ذكر الدار الداع إننا أخلصناهم ذكر الداع إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار بخالصة ذكر الدار وإنهم عندما لمن المصطفين الأخيار الأخير الأخير الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وذكر إسماعيل واليسع وذالكف واليسع وذالكف وذكر إسماعيل واليسع وذالكف وذكر إسماعيل وليس عوذ الكفل وكل من الأخيار الأخيار هذا ذك وإن للمتقين لحسن مآب لحسن مآب لحسن مأاب، وإن للمتقين لحسن مهاب، جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب، مفتوحة لهم الأبواب، لهم الأبواب، متقين فيها يدعون فيها بثاكة كثرته وشراب. بفاكهة كثيرة وشراب، بفاكهة كثيرة وشراب، متكين فيها متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الضرب أتراب. قاصرات الضرف أتراب وعندهم قاصرات الضرف أتراب هذا ما تعدون اليوم الحساب هذا ما يوعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للضالين لشر مأب. لشرم آب لشرم آب لشرم آب جهنم يصلونها فبيسلمهاذ فبيسلمهاذ جهنم يصلونها فبيسلمهاذ هذا فاليذوقه حميم وغساق وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج وآخر وآخر من شكله أزواج، وأخر من شكله أزواج، وأخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحب به. إنهم صالونا. الناد النير إنهم صالونا قالوا <النير> بل أنتم لا مرحب بكم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم قالوا بل أنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار فبيس القرار أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار فبيس القرار أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا ما قدملنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار في النار, في النار فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار من الأشرار من الأشرار من الأشرار اتخذناهم سخريا امزاغت عنهم الابصاض اتخذناهم سخريا نمزاغت عنهم الابصاض اتخذناهم سخريا امزاغت عنهم الابصاض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 اتخذناهم سخريا أم زاقت عنهم الأنصاب الأنصاب إن ذلك لحق تخاصم أهل النار النار النار, النار, النار, النار قل إنما أنا من ذق قل إنما أنا منذر قل إنما أنا من ذل قل إنما أنا من ذل قل إنما أنا من ذل وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الواحد القهار إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفور رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفور رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفور قل هو نبيٌ عظيم أنتم عنه معرضون أنتم عنه معرضون أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملائِ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملائِ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون بالملأ الأعلى يختصمون بالملئ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إنما أنا نذير مبين يُحَا إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ يُحَا إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ يُحَا إِلَيَّ إلا أَنَّمَا أنا نذير ربي مبين، يوحين لي إلا أنما أنا نذير مبين، يوحين لي إلا أنما أنا نذير مبين، يوحين. لي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طيب فإذا سويته ونفخت فيه من الروح فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من الروح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم أجمعون كلهم أجمعونفسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم أجمعون كلهم أجمعونإلا إبليس استكبر وكان من الكافرين وكان من الكافرين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين الكافرين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيديه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خالقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. قال أنا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَعُذُ بِذَنبِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَأَخِّرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ فَأَخِّرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ فَأَخِّرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين لا أغوينهم أجمعين لا أغوينهم أجمعين قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول لأم لا أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين لأم لا أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين منهم أجمعين منهم أجمعين, منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين قل عليه من اجر وما انا من المتكلفين من وما انا من المتكلفين من وما انا من المتكلفين وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ولتعلمن نبأه بعد حين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ولتعلمن نبأه بعد حين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم